أقوله. أمي بات يولي أبائي أمي بات أمي يفكي يمالين ويتقوى الله يولي أبائي أمي يفكي ي أمي تواجهودي يولي أبائي أليتو وجهودي نعم مومب الله سبحانه وتعالى يولي أبائي لي مومب الله يجزي هو عباد الله لفضل من الله علينا لفضله يا الله سبحانه وتعالى فتسيس haufuani uweza wetu wala nguvu zetu وَيَكُونَ قَادِرًا عَلَى صَوْم 12 وَقْتِ الْعِشَاءِ وَكَانَ قَادِرًا عَلَى الْاِسْتِيقَاظِ وَقْتَ اللَّيْلِ لِأَجْلِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَكَانَ قَادِرًا عَلَى السُّجُودِ Ni mmoja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala Mwezi wa Ramadhani ni fadila Mwezi wa Ramadhani ni mmoja kati yaheri ambazo Allah huachulia kwa jamaa katika jumla ya watu wengi waliopo duniani Kuna wale wanaopewa fadila hii kuingia na kuna wale wanaopewaheri hii kutokuingia mwezi wa ramadhan ulikuwa ni mwezi uliojaa ndani yake amani ni mwezi ndani yake mlikuwa umejaa itq minan niran kuwa shahuru la moto ولي قوان دانينك يكون قفاول كزبات بستان بل مالي زينينا بل إن المنسي أباو وليشنان واليوشنان كتن خيري وليجيبين دولي أباو وليجيبين دكتك مام بمزوري بل مالي قد جاء رمضان فيه الأمان قد جاء رمضان فيه الأمان والعتق والفوس وسكن الجنان Nesu Ramadhan Wa mushindana <todak> namiyati wa tukupat amabu masuri masuri al Allah subhanahu wa ta'ala فمشندانه wale ambao walishindana kupata khair mbalimbali za mwezi wa Ramadhani Shahru sharif fihi laylul muna wa huwa فصون وليكون كبيرا كالي الذي من ذني المذين هو الموظب مولاه سبحانه وتعالى اليتند متند مثوري ان يريد مولاه جل جلاله اليحفظ علمي واكله من يله مننوا صومه يتبى لمن صام هو واتقى تبى لمن صام هو واتقى مولاه في الفعل ونطق اللسان ويا هنى من قام في ليله والدمع في خده يحكي الجمال na sio hivyo tu ndugu zangu pongezi anapewa yule ambaye aliyeweza kusimama kisimo chake cha shauzi mashavu yake yakaweza kumimjika matozi kwa kumlilia mola wake subhanahu wa ta'ala wa ya hana man pongee sokeyi aliyalia kwa ajili ya mola wangu aliyakumbuka mauti aliyakumbuka kukutana na mola wangu aliyosikia uchungu kwa roho yake kama mkosa naye mkosae mola wake tumbalahu pongee sokeyi fadaka nabi khassahu rabbuhu bi jannatin ongezi gomtu huyu huyu wa namna hii ndiye ule ambaye Amehusishwa na mulawake Kuyifata jannatul khuldi Peepo ya milele Wahuwari l-kisan Lawanawake wasuri ayo wanda Allah subhanahu wa ta'ala Nahasara Ipoko wale amba wali wapoteza umri wawakati kasiku thalathini Namajutu ipoko wale amba wali wapoteza angudusa wakati kasiku thalathini Namajutu makari Namajutu makari jana wapata wale ambao hawakuweza kuchuma kitu kidogo chotote ndani ya msi huu wa barakati ibadallah msi wa mabwani inyembo wa allah subhanahu hili fadhilun min allah allah subhanahu tuwasili sanaa wa na allah mwetu jalla jalal ni mwenye kusileta fadhila kwa wajawaki amekuwa ni mwenye kuaminiishia wajawaki fadhila sabab ye Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la qafan 'alan nas tika eta kie huni amaia mun fadhila ningi tasame ramadhani namna hiyoisha tasama yale ambayo ylikuwa ndani ya mwezi wa ramadhani yamepita yamelizika hii ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah lafudala lafudl 'ala an-nas Allah nimekufadhili na عظيم الله سبحانه وتعالى فضل كبيرا سنه كو جواكي bali kitabu chake wabashiri muumini bi anna lahum min allah fadlan kabeera wabashiri waumini watabashara njema waumini bi anna lahum min fadlan kabeera kwamba wao kama wao wana fadhila ya tumkie kwa hii dunia hasara wanazozipita mazuri ya kidunia mbalimbali wanayaoacha wabashiri wa muuminii minallahi fadlan kabeera wapi bishara njema kwamba hao waamini kwa subhanahu wa ta'ala wana fadhila kubwa sana allah tbaraka wa ta'ala amewaandalia wajawake nyinyi ndugu zangu katika imani Tunapozungumza Tuna Tuna jambo la fadila ambapo Allah Subhanahu wa ta'ala ajawasi mara kwa mara tunakisungumza kitu kikubwa sana ambacho kinachowezingua akili ya muislamu kwamba pale unapoletewa fadila na Mola wako Jalla Jalaluhu ifahamu fadila hiyo imma wewe uwe ni katika kuwa ni wenye na imma unaweza ukawa ni katika kupata hasara kupa bi matikana ewe mja wa ametuonyesha fadhila zake kwa nini fala ghina liahadin unfadla haitoweza kutokea kabisa kwa muumini mwenye akili kusema kwamba yeye hahitaji fadhila yoyote ya Eka fikia napsi haki naseyma Kutukamana na akili nionayu Kutukamana na uesu haki alimu nidionayu Kutukamana na uesu haki alimu Si ta isa dila Allah subhanahu wa ta'ala Ahaya manenu hawe siku mu'umini yomote Muenyiki uwa nafasi zamunawa ke subhanahu wa subhanahu wa sallallahu alaihi wa Kharaja ila haswa tukai bar ومعه الشاعر عامل ابن الأقوى رضي الله عنه هل تقم تومي صلى الله عليه وسلم تقم تومي صلى الله عليه وسلم كتك سفرية كهير هل يقول تموجنا مشايري أيها عامل ابن الأقوى وهو شاعر معروف نين مشايري يكون معروفه تومي صلى الله عليه وسلم ولي تقوم سفريني قال له Ntumia kumambia ya amir Ewe amir Aishidina ya amiru Hebu tusome maneno ewe amir Maneno abayo Itakayo wesa kutukombusha ya lioturio nayo Eha فكان يقوم عامر ابن الأكوى أكوى نسينا اللهم اللهم لولا لو اللهم هتدينا ولا تصدقنا ولا سلينا إن الأولى بغوا علينا إن أرادوا فرنة أبينا ونحن عن فرق ما استغنينا sama hay maneno amirul aqwa allahumma ولا تصدقنا ولا سلينا لا تسينكوا على عوز وكتوا صدقه ولا تسينكوا القوه والعوز وكسالي ان الاولى بقوا علينا حتكوتها ولتفعلي سيء او ولو شفو ان ارادوا فدنه ابينا bai shari hio kisha kamaliza kasema wa nahnu an fadlika mastaghna'na na Nako kuji toshelesa nanehna fadhula zaku Allah Ba duakutun fikir kiwa angochaku zikata Wa nahnu anfalri Nasi siku lako fadhula zaku Anbasu Allah unatupa Masa ghanayna Hatuweziku zikata Hatuweziku sema Hasitu fai ku wakakihu Ni wahtu tunuhi tagia fadhula Ewe Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Fadhula zatu na sorgi leyanansu kira ziku siku moja kusema mimi mwanadamu mimi nje sihitaji fadila za Allah subhanahu wa ta'ala hayupo shupavu hata mmoja anayewaza kusema hitaji fadila za Allah subhanahu wa ta'ala hadha nabiyukum ayuba alayhi salam Adhiu Allahi ayu Alie wa hua marie Na aki wani Familia aliyokuwa nayo nae wili mkingia Watoto walio kuwa nao badia wali kufa Ma alio kuwa nae wali fayote Fakana fakiran saaluka Aka wani masikini aliyechukulia mbali kwa umaskini wako falma kashafa allah durra allah alitakuwa amekusudia kumondoshia kuti lije asbira kwa zikiri Afla wakatera muka nzigi wakadonokasayamu ilakini Aka inu kakunda kuzi okota sila nzigi za dhahabu Wala wadudu wala nzigi lakini walipua ya dhahabu Aka inu kua okota Akiwa anawaweka katikanguwa yake Faqala rabbana dahu rabbuhu Bula wakika ya ayyum Ya nabi yumlahu Alam akun agonaituka an hada ivije siekuamini nimekutoshalee sana haya bi maana kwa nini unahitaji tena vitu hivi haliakuwa tayari nimeshakunyesha kwa vitu vingine vizuri kuliko hivi faqala naam من أمنقال انت جيت الشليزة انت سيما سيطا يتين فضل ساكو الله انت فيكيك ومغاني فكسيما سيطا يتين بركزاكو حقونا سباف من يوجيسيري أنا يواثا كسيما حيطا يفضل فالله سبحانه وتعالى عباد الله يعني مجوى الله سبحانه وتعالى ولهذا نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم ناليوما نمت موينو عليه الصلاة والسلام Baare ya kuwa niso maquri allakat nasu wa tunisa pale ambapo allah subhanahu aliposema wasalullaha min fadli endelee ni kuomba allah katika famu zake endelee ni kuomba mola wenu fadhila zake taafia muombe mola wako kuruzuku afia muombe mola wako kuruzuku ishrah as-sudur wasiq lana kifuwa kinyakukunjuka endelea napokuja tena uwe ni mtu mwenye kujesha mabati huwa kutawaraku taala عليه وسلم. كما قال الحديث يرويه مسلم حديث ابي حميد و ابي اسيد الله عنهما ان كنا نسمع دخل احدكم المسجد بهم fa yusallim ala an-nabi am yusallim al-mutumma sallallahu alayhi wa sallam wa yaqul na'asimi allahumma iftah li abwaaba rahmatik wa inna allaha mawlauna fis'al li minaghu rahmataka wa idha kharaja nafii amma pun tanatoka muskitini falyaqul na'asimi allahumma inni as'aluka min fadlik mala wangu na kuomba unaruhusu kwa neza zako kuingia msikitini rahmat unapoingia Nierusuko kuwa abta nishakura Nierusuko kuwa katika waji wa naku shukuru katika waji ambao Misibu ya khari Niwe niwa muasako na kupambana Kutafutayale masuri uli na kupata misari mbele Kuwa katika sumratu sali hii Ewa malawangu isho kwa katika watu ambao elimu ni manufaa. Ni wala ipata faida wakiwa hapo duniani hata kama pale umeondoka mtangulia mbele Allahumma inni as'aluka min fadlik. Alifundisha sallallahu alaihi wasallam. Bali sio ibada Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha kwa mtu ambaye mambo mawili yammtatiza, hajui ni imma ana يقول للم أخوار إما كن إمام يكي ليشار إما يكون إمام يكي, يكي فاميلي أنه من جنائه ها يويني في الشيء يكفاني أكد فنشنت من صلى الله عليه وسلم دعاء الإستخار موت أي سؤالي سؤالي سؤالي سؤالي سؤالي سؤالي سؤالي بس أعلم بما أولي يفوتان اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بالقدرتك إذن الله سبعان وتعالى <تصفيق> اني استخيرك بعلمك ميم نكون ام بحياري نكونا ولا شغليك وتقطئ علمك بقدرتك كش wa as'aluka min fadlika al-'adheem fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lam lan qoom ba allah subhanahu wa ta'ala wa inni as'aluka min fadlika al-'adheem lan qoom ba kutakama min fadlika zakoka kubwa fa innaka taqdiru wa la aqdiru wala indiy unaweza na mimi siwezi wa ta'lamu wa la a'lam na unajua Wende ni moyo utambuzi na kuomba tamara ka taala kwenye hilo ni sifu nionyeshe njia hiyo kwa sawa niletee faraja sallallahu alayhi wa ali wasallam anafundisha kwenye dua ulisihara kumuomba Allah subhanahu wa taala fadhila zake lakini pia ibada sallallahu alayhi wa sallam anasema pale mtu wakati wa usiku akamsikia jogoo anawika aseme Allahumma inni as'aluka min fadlik ewe allah kitayamu mimi ninakuomba kutokana na fadhila zako kwa sababu huyu kujomo au huyu kuku faqad sami'a sawtahu malaika na pale kujomo huyu anaposema na wewe ukasema allahumma inni as'aluka min fadlik fa innal malaka haqiqat al malaika husema amin na amin ala yajib malaika ni ahra an tujab in asayki zairi kujibiwa usiku na paisikia sauti ya ukulele jogoo usiku sama allahumma inni as'aluka min fadlik ewe ndala wangu kiki yangu mimi allah subhanahu katika fatina zako haya yote ya kwamba jambo la kumuomba Allah fadlaha ni daabu salihin wa daabu nabiyikum sallallahu alayhi wasallam ni mwenendo waliuishiwa mtu wenu alayhi salatu wasalam wa inna al-imam al-Tabarani min hadithi Abdullahi ibn Mas'ud kunya mu'jam al-Mutabarani hadithi Abdullahi ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema Abdullahi ibn Mas'ud akaondoka na mgeni mpaka akaenda kwenye nyumba moja katika nyumba za wake kila nyumba aliitemelea akimuambia Aki wa na salamu anzaa akimuambia wametufikia leo hii mgeni lakini katika mambo ikusa ajabisha wake zake wote 9 sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhum hapakuwa na mwanamke hata mmoja ambaye alikuwa ameweza kula chakula ndani baitun nabiyikum sallallahu الله wasallam yumba ya nabii wenu alipewa unsa ya kwao na wake hawa wote haikuwezekana kuwa na إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت إلا الله إلا قوامك تكماننا فضلا ساكنه رمياءك فإنه لا يملكها إلا أنت حكوننا يملك فضلا يسلقوا بيه ألي قوامد وحي صلى الله عليه وسلم Nabi sallallahu alaihi wa sallam Shaitun musli'ah Akalati wasawadi yambusi aliyyika angwa Akalati wasawadi sallallahu alaihi wa sallam Yambusi ambayitayari amishaka angwa Alipulatim ambusi uleh Faqala sallallahu alaihi wa sallam Hada fadlun Wa nahlun antagiru rahmatah Alipulatim nifadula ya Allah nasi sifna subidia burumayake liki ewe abdallah liki kutatisa jambu, katika mamu ya tirunia panam singi kuna jambu zitu lime hukwama omba kamarifu omba nabiyyaku sallallahu wa wasallam Allahumma in yasaluka fadlak wa rahmatak fa innahu la yamliku illa antu anaonyesha jua hii inaonyesha utambuzi wa mtu kwamba anakubali fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala ni wangapi kati ya wenyewe wa Allah subhanahu walibamia haja kubwa katika maisha yao Walikuwa na tuhuma nzito za kupelekea kunyongwa au kufungwa lakini لما ila rabbihim waliponyenyekesha kwa Mola wao wakajikurudisha kwa Mola wao ja'ahum alfaraj ama iyya faraja iwe iyia faraja ya hali ya juu ambayo hawakuitegemea halq ila Allah Utu <tunez> ndi kama la wakakua Allah suba'ana hua ta'ala wa min fadli Indilea kumumofa telesaake Kama la wakakua rundo la fadila Akini pia ibadallah fadila kubwa ankaala ka mwa umma wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika fadila kubwa mwana wako katika umma wa sallallahu alayhi wasallam kuntul khayra ummatil ukhriyah linnas yakuma ummati malimbali jamii zawatu malimbali lakini nabii sallallahu alayhi wasallam kwa kuwa yuko katika umma umma wako ukafanya kuwa ni umma tu wafu na 70 umma natshinda nyuma to 70 ko ubora iyi ya Allah subhanahu wa ta'ala kokufanya wewe katika umma tu Muhammad sallallahu alaihi kaushukuru yakutakaubaki katika mafundisho ya Muhammad alayhi salatu wasalam jiepushe na matendo yasiokuwa katika umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi sahihi muslimi katika sahihi muslimi mmoja ya hadithi mashuhuri Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema hakika mfano wenu ninyi na mfano wa Wayahudi na Wanasara ni mfano wa mtu ambaye Ninane teke nifania kasi ya kuansia ifadiri mpaka wakati wadhuri Mitamita didari moja Wakaifania ili kasi mayahugi Shafia mtu meka sema Ni nani tanfanya kasi kuansia dhu mpaka ala siri mtampadina rimoja Wakaifanya hiu kasi manasara Kisha kasema ni nani tanfanya kasi kuansia ala mpaka magharibi Mkafanya nini walahu dina orang Na huyu atapata dina libidi Nini umati muhammadi mkaenda kufanya hiu kasi فغالب اليهود والنصارى والكثير كمن يهودي ومن نصارى وقالوا نحن اكثر عملا واقل اجرا تسني وقت kufanya kazi nyingi lakini ujira wetu ni mdogo قال ربهم هل ظلمت كل شيء يكون محال ان Katik ahamakubari adol niratoa kuna mutri menudzunumu qalu laa kasema apana? Faqala kasema Zalika fadli Oti di man asha Iyanifadla yangu Ni namutan na yamtakamimi Alipasema ayaman eno? Faqala nabi sallallahu alaihi wa sallam Nukume antum ahiru umma nyingine umma wawesho wa asfakuhum lakini ni watu amau mtakao tangudia bine mipo umri mkache umri wa miakasiti lina lakini ujira wani ninkubwa matena yanuna ya fena niyake na ujira mpana Allah Subh'ana wa ta'ala. Kinyumena ma yahudina ma nasara. Walati wa muda maufu. Walati wa mingi. Matinu ya wini rengi. Lakini ujira wa unimdoa usana. Inwajwa Allah Subh'ana wa ta'ala. Ali yaquwana nafasi. Ali yaquwana utawala. Ali yaquwana usimamiesi mahala fulani. Ahakikishikunya mahala pali. La yazulimu ahadan. Asimzorun nantiyot. Asimzorun afanye uadilifu katika nafasi yake asimamisho sheria ya allah kwenye nafasi yake kwa sababu hiyo ni fadhila ya allah subhanahu akampa kitendo chako wewe kuwa ni msimamizi bosi fulani kitendo chako wewe kuwa ni manager fulani kitendo chako wewe kuwa ni nyota fulani na moja katika madaraka ya kingoona basi uwepo wako kwenye hiyo داوود وقال يا ايها الناس علمنا منطقه الطير واوتينا من كل شيء ان هذا له الفضل المبين الله نبي الله سليمان داوود ولكيري وepoao kuniyo nafasi ya نبي الله سليمان kusikia mpaka sauti za ndege هذا له الفضل المبين هذا من فضله الله اليوم قوه واضح سنه كي تنjoyakuwa na nafasi mahala hakikisha sehemu yako hiyo usitie watu majonzi والشكر لله على توفيقه وإكرامه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله لو الله سبحانه وتعالى تري رؤش فضيله yake kwa kwewe hali uliyonayo leo ونقول أن يكون تيم العاق ونهضور يكون عبادة من المال ونجشو غليك في كاوزي الإيم ونفكر الله سبحانه ونجيبك مالين ما تمنى يا نفس ونجيبك مالين من بيوتين يا شفو نفس ونجيبك مالين من بيوتين يا شفو نفس لو سيو فضل يا الله سبحانه لكنتك غيرك من البشر Ungelikuwa ni unfanu wa watu wengine katika binadamu Alazina yujahiru na allaha binu wa Watu amba walazini dhisha machafu na maasi na madhambi malimari Ungelikuwa kunye barabara hiyo Ingelikwa kwa hilo dimwi lakini Mola wako ameiteremsha fadila ya akili na uelewa. Ameiteremsha kwa kowe Mungu aliokuwa msta. Ameiteremsha kwa kowe power na nguvu ya hali ya juu kuelewa nafasi ya Mola wako. minkum min ahadin abada walakin Allahu yusakī man yasha. Kini pia Allah ka sayama Walau la fadlullahi alaykum wa rahmatuh Lattebaatumus shaitan illa qaleela la usifi fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala watu angelifu kwa madimbu ya ushirikina wangelifu kwa kwenye madimbu ya mabahari ya uasi mkubwa wangemfuata falthan na wangekuwa katika maafa watu walikuwa na wafaha wa uovu lakini hii ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala amekotoa kwenye heshimu mwenzi mwezi mtukufu alioutamka ndani ya kitabu chake tabaraka wa taala kukuongeza anajua nafsi allah wewe ni mwanadamu na basi na wewe yafahamu fadhila yako kwa ni mwanadamu unyakirimiwa heshima nafsi yako paka nafsi yako kashimu ni paka ya mona wako subhana sijue kama hizi ni sunna za nabii wako muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kul inna al-fadl bi man yasha wallahu wasi'un 'alim fadl sayatisa Allah subhana kul inna al-fadl bi man yasha wallahu wasi'un 'alim lakini pia yahtassu bi man yasha والله ذو الفضل العظيم أنا مهو سيشك ورحمياتي أمتكي والله ذو الفضل العظيم لأ الله ممن فضل كبوسانا ممن فضل عنيجي ونقول ليه ونافي ونافي ونقول ليه ونبالي ونأكيد هل يمكنك أن تكون هذا المسلمين هذه هي فضلة الله سبحانه وتعالى ولكن يمكنك أن تكون محاولا ويسكنك في المال لأنه يكون هناك من السلام الذي يكون من المستقبل عباد الله نمارسي خطبه أنك أقول هل يريضكي ومالي هل يريضكي ومالي الله يمكنك أن تكون مالي ويقولك بس ketika moja ya kushibitisha anatiya fadlisa Allah anasitii fadlisa Allah anasikubali ni mali yake kuitoa ila alfuqaraa walmasaakin walmuhtajeen ni kuitoa mali yake kama faqiri na kama miskini na kama watu wa kuhitaji mali hii sio mali mza moja ya fadila ya mtu anayetambua kwamba hapa nipo katika fadhila za Allah subhanahu nipale nilipokuwa meruhukiwa mali sasa mali ile akawa anaiitoa lillah sirran wa jahran anaiitoa kwa نفقير كتنا مهائرين ولكنكم تم صلى الله عليه وسلم وكم بي يا رسول الله ذهب أهل التصور بالعجور واتوا يماري ونطور بكي نوجير من جسال نسلون كما نسل ويسومون كما نسوم ونسواري كما ذنبو صاري سيسي ونفungة كما ذنبو صاري سيسي ويتصدقون ولا نتصدق ويرتقون ولا نرتق Wanatoa sadaka lakini si afto e sadaka. Wanaoacha wa, watumwa watu, huru, sisi tatuachi watumwa huru. Wanafushinda kwa ujira hwa. Wanaondoka kwa ujira. Umemtume sallallahu alayhi wasallam kujulisha jambo ambalo nao sawa katika ujira hawa kuomba wapati maali hawa kumfatamutumi wapati wao magari na matumba makuwa makuwa hawa kutaka kumfatamutumi na ya awa na wao wapati wanawaki wasamani kalla wanitaka kuingana sawa sawa kuni ujira utumi alaihi salatu salam fadallahu mala amrin akawajulisha iyo jamu moja jamu hiru wakani fiili vizuri wakalingana sawa sawa na matajiri akawambia الله مره 33 سبحان الله مره 33 نمحمدي الله مره 33 نمكبر نم الله مره 33 نمشي قبيسه ونسمي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير لتكون ممكين اذا اداري kira takbiramuja ni sadaka wali kulli tahminatin sadaka kira tahmini mu'ja kusama alhamdulillahi ni sadaka wali kulli tasbihatin sadaka nak kira tasbihimuja ni sadaka mataji wali poizikia khabarihiyo nawau waka anta kum Allah wa kaanza kumkabiri Allah na kaanza kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala mafaqir wa muhadirin wa kamwija tena mtume sallallahu alayhi wasallam wakamwambia ndugu zetu katika matajiri wamesikia ulichotufundisha faqala nabiyukum Na huyu kumfanya kutokuwa na mali ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Rimpa katika wajawake. Yenye wajawa Allah Subhanahu wa ta'ala. Aifiki. Yafiki Allahu alayk. Toa pia matembele mikupa. Mola wako baraka kwenye mali yako. Vitahidi ni kitoa kwa ajili mafukara. Wala ni na mafakiri masaki. Waone wanapotembea barabarani nafsi yako ikuume. Waone Na wea unapoisi nafsi ya kwa yukume Waone na mendo wana vova Na wea unapova nafsi ya kwa Ngapi katika maali umesiwe kakunye maaka umtia kwa ya maali Ya mabenti manibali Na hali ya kuwa unawo Hawana chadawa Wala hawana tomafasi Na wanatembea kuni aruzi hii Na takafafu na nasi Wanawalini alafu na kuhomba Lamu mtako ni binadamu liepewa huruma Hawkua ni binadamu mwenekudua hisia za watu wengine Hizi hawkua ni mwanadamu mwenekumelewa ya kwamba Gito ulichopewa nikamuda mufupi Miaka sitili na tatu Kitakuwa socha kwako tena Mmoja ya kutowa sadila ni kutowa katika mali ambazo Mola wako wa Taala amekupa ndugu zangu Mola wetu wa Taala anatunushi kutofa sadila nyingi sana Kuwesa kusikia ni fadhili minalo Kuwesa kwa mtu mwenye kuona usie kuna maradhi ene kukulasa ndani ni fa'amu rabbik sijue fadhila za mwana كما wasimame kama amaraka rabbok na usimame kama alivyokuamrisha mwana wako tuna abda lillah kuwa ni mje mwenye kielekesha kwa mwana الله wala atakwa sayyidan lillah na wala usiye bwana kwa allah subhanahu wa ta'ala hiyo ndio salama ya safari yako ya kuelekea kwa allah subhanahu wa ta'ala allahumma inna فضلك. اللهم سددنا فضل لك اللهم سددنا فضل لك اللهم اننا الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ان نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ذنوبنا واكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الابراء وحشرنا تحت زمره نبيك صلى الله عليه واله وسلم والله تبارك وتعالى اعلم والحمد لله رب العالمين